اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضائمين جَءَ مُسْتَأْقِبَ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مما مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بين الصلب والترائد إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه وسوء وما هو من هدى انهم كيدا واكين كيد فلد هن الكافرين انهم مردا الله